ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يسلح الكافرون وقل رب اغفر رحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سُورَتُنَا زَلَّناها وَرَبَّنَا كَوَأَنزَلنا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّناتٍ لَّعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَبْدُهُ مَا قَالُوا فَإِفْتِرُوا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زانية لو مشركة وَالزَّانِيَةُ لا يُنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْضَوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ سُهُدَا فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخالفة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنا العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من لثم والذي تولى كبره يَسَامِعُهُمْ وَظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ خَيْرٌ وَقَالُوا وَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ مُبِينٌ لَوْلَا تَأْتُونَ عَلَيْهِ بِأَرْضِ فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم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 تكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويغين الله لكم لا والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لديهم في الدنيا ولا آخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون